يا قوم قوم وَيَا ويا قوم من ينصون من الله إن طردهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا 110. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن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 111. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون 112. أم يقولون افتراه 114. قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون 115. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس يَفْعَالُونَ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَفِيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ